والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المصلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخزعون إلا أنفسهم وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَنِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ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 وَإذاَا لَقُ الذيينَ آمنوا قَالُوا آمَنَّ وَإذاَا خَلَوا إى شَطينهِمْ قَالوا إَِّا مَكُم إنِ إنَِّماَا نَخْنُ مُسْلَْزِعون اللهَّهُ يَسْتَحْزِع بِهِمْ وَيَمُُمْ فِي طُغِييانِهِمْ يَعْمَعون أُلَائِكَ الذيينَ ْتَرَع ظَناَالَةَ بالِالمُد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 او كطيب من السماء فيه غルمات ورعد وبرق او كطيب من السماء فيه غルمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أطاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسبعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير